وقانوا به أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمة ظهورها وأنعام حرمة ظهورها 117. ويذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون